الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير وما اخذ من مال الكفار بحق فاما ما اخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بشيء من غير قتال وما اخذ بقتال غنيمه كالذيه والخراج وعشر السجاره من الحربي ونصف العشر من الجمي وما تركوه فزع او عن ميت ولا وارث له منهم واطلقه بعضهم هذا هو اسم الحج الذي ذكره الله بقوله ما افاء الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بعد قوله وما أفاء الله على رسوله منهم يسمي فيئاً أخذاً من هذه الآية وإذا قلت ما سبب التسمية فيقال أصل كلمة الفيئ الرجوع ومنه فاء الظلم ففيء الظل فيء للحائط يعني رجوع الفيء من جهه الى جهه رجوع الظل قولهم فاعلم انا رجع وهذا المال راجع راجع لمن لا يستحقه الى المستحقين اصل الاموال على الدنيا خلقها الله لمن يعبده. ولمن يستعين بها على عبادته. هذا أصل ايجابها فإذا كانت بايد الكفار فإنها عند من لا يستحقها. عند من يستعين بها على معصية. فإذا رجعت إلى المؤمنين فقد هاءت إلى المستحقين لها. فأت يعني رجعت إلى أهلها الذين هم يستحقونها ويستعملونها في طاعة الله. فكل ما فأت يعني رجع من الكفار إلى المؤمنين فقد رجع ممن لا يستحقه إلى من يستحقه. فالأموال التي بيعيد الكفار هي هم لا يستحقونها لأنهم لم يعملوا بها ولم يشكروا الله عليها فرجعها إلى المؤمنين رجوع إلى أهلها الحقيقيين كذلك لهذه الأموال كما أرهنا كل ما على وجه الأرض هو مال الله كما في قول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم وقوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني استخلفكم جعلكم تخلفونه فالاصل ان الاموال لله تعالى استخلف فيها عباده فمنهم ملكها بحقا واستعملها في حقا فهؤلاء خلفاء الله حقا ومنهم من ملكها بغير حقا فظل وغصب وانحو ذلك وأنفقها في غير حقا في حراما أو ما أشبه ذلك فهذا لم يشكر الله على نعمه سواء كان مؤمناً أو كافراً. بعد ذلك نقول إن الهيئة اسم لكل ما رجع إلى المسلمين بغير اتتال من أموال الكسطة. أخداً من هذه الآية وما أذى الله على رسوله منهم هنا أوجفتهم عليه بخير وذلك. من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم يعني ما غزلتموهم ولا استعملتم القوة ولا ركبتم إليهم الخيل ولا ركبتم إليهم الركاب عن الإبل ولا تكلفتم في قتالهم ولا غزلتموهم وقطعتم بهم مشقة إنما كانت أموال ابن النظير إلى جانبكم جانب المدينه ولما انهم نقضوا العهد وكادوا ان يخونوا ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسلمون اليهم على ارجلهم وحاصروهم وضيقوا عليهم حتى انهم بداوا يحرقون النخيل وذلك قوله تعالى لا قطعتم اللينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله إلى آخره. فلما أنهم ضيقوا عليهم اصطلح المسلمون معهم على أن يأن لهم ما حملت الإبل وأن يجلوا. فكانوا ينقذون بيوتهم ويحملون أبوابها وخصبها كما قال تعالى يخربون بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وأيدي المؤمنين ثم حملوا على رواحلهم ما استطاعوا حمله وذهبوا وتركوا بقية أموالهم وأرضهم وبلادهم فصارت خيئا وسيأتينا حديث عمر تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا من جمله الهيئ والحق به العلماء كلما دخل على المسلمين بغير قتال فانه يسمى هيئا فمن ذلك الجزية التي تضرب على اهل الزنا وياتينا لها باب في عقد الزنا وأحكامها الجزية مال يدفعه الكفاق ليبقوا على دينهم يدفعونه بغير قتال ليأمنوا على أموالهم وعلى انفسهم فهذا المال يدخل في بيت المال فهو بغير قتال فيكون حكمه كحكم الفائعي الذي تركوه بلا قتال أو الذي فأخذه المسلمون بغير قتال وكذلك العشر العشر هو أن من اتجار من الكفار إلى بلاد المسلمين فإنه يؤخذ عليه العشر في سنة مرة أخذا يعني أو عوضا عن تنكينه من الاتجار ولو كان حربية اهل الحرب مثلا قد يكون عندهم تجارات وعندهم صناعات يحبون أن يجلبوها إلى بلاد المسلمين لأجل الربح ولأجل تسويقها فإذا استأمنوا من وعلي البلاد بلاد المسلمين ودخلوا إلى بلاد المسلمين دخل هذا التاجر بتجارته فإنه ياخذ عليه العسر عسر تجارته كل سنه مره ما ياسر الا السنة مره فالعسر معناه أن يؤخذ من تاجرهم من تجارته العسر هذا حصل للمسلمين بغير قتال فيكون حكمه كحكم الفيديو وكذلك الخراج. وما هو؟ الخراج هو اجرة الارض الموقوفة. هناك اراضا موقوفة لما ان عمر جاءته خبر تلك الارض التي فتحها المسلمون في مصر والشام والعراق لذلك واسعة فرأى من المصلحات ان تكون موقوفة. أن تكون وقفا وأن تبقى في أيدي أهلها الذين كانوا ملاكا لها بعدما استولى عليها المسلمون أصبحت خليمتان فبعض المسلمين قالوا اقسمها يا عمر كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم حيبق فكأنه ترجح له أن تبقى وقفا ولا تقسم على الغانمين ورأى أنه ظن ظنا غالبا وقد تحقق وهو أنه قال أنا لا أظمنوا أن الفتوحات تستمر الفتوحات هي التي تغذي بيت المغازي عمر لا أتحقق أنها تستمر كستمرها لهذه اهلي يأتي زمان تتوقف هذه الفتوحات وهذه المغازي فنرى أن هذه الأرض تكون وقفاً ويأخذ عليها خراج فخراجاً هذا الخراج ينون بيت المال يعني بيت المال بحاجة إلى تموينه عندما تتوقف المغازي عندما تتوقف تتوقف الفتوحات التي تأتيه يأتيه منها الخموس دائماً للمغامن فوقف ارض سواد العراق وسواد الشام كله وسواد النصر يعني المزادر وأما الدور والمساكن فانها قسمت وبيئت وتبايعوها فهذه الارض الخراجيه تزرع ويكون لها ازره يسمى حراج العشر مثلا كل من زرع هذه الارض ياخذ منها العشر ويدخل في بيت المال هذا يسمى ايضا فيئا لانه جاء بغير قتال هذا مصارف الفيء يعني موارد ما حصل حصله المسلمون من, الم... من, الم... من اموال الكفار بغير قتال وكذلك الجزيه وكذلك العشر ممن اتجر لتجارهم تجالهم إلى بلاد المسلمين وكذلك خراج الأرض الخراجيه وهكذا ما تركوه فزعا لأنهم قلوا وفزعوا وتركوا أموالا في بلادهم بغير قتال فإنها تكون لديك المال وتكون هيئا هذه موارد الهيئة جميع هذه الأشياء إن تكون لبيت المال وتقسم كما سياسي على مستحقها ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها yeah. <تصفيق> ودعاء الحاجة إلى تحصيلها قال عمر رضي الله تعالى عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب. إلا العبيد فليس لهم فيه شيء وقرأ ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول يريد القربى الآية حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم فقال هذه استوعبة المسلمين ولئن عشتوا ليكي أن الراعي بسروح يردخ نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه وقال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير يقول ان نصرها الهيئي لجميع المسلمين ان يظهر الايه انه لجميع المسلمين لكن يظهر انه خاص بالاغنياء لان الله قال كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم نهاهم ان يختصوا به ان يختصوا به الاثرياء والاغنياء وذكر أهله فأولهم الفقراء للفقراء يعني انصرفوا منه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون صبلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله هؤلاء كهم الصادقون هذه استوعبات المهاجرين والغالب عليهم أنهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم ولادهم ودورهم وهاجروا يلتقون فضلا من الله والإبوالع فاستحقوا أن يعطوا من الهيئ ومن بيت المال الذي هذه مصالفه الآية الثانية للمهام الأنصار والذين تدوع الدار والإيمان يعني وللذين يعني واعطوا الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الى اخر الايه يعني هذه بالانصاف بمعنى انهم يستحقون ان يعطوا من بيت المال هذه مجامع موارده الايه الثالثه والذين جاءوا من بعدهم يعني وللذين او الذين جاءوا من بعدهم هم قيل إنهم مسلمه الفاتح وقيل الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقيل إنها عامة في كل من يأتي ولو بعد الوفاء بعد النبوة إلى يوم القيامة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فينا والأخوان إلى الاخره فذكر عمر أن هذه الثلاث الآيات استوعبت جميع الناس استوعبت المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم والذين اسلموا من بعدهم ولكن الايه كما عرفنا الفقراء للفقراء وخصصت واستهنت الاغنياء كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم فعلى هذا بعض العلماء يقول ان بيت المال إذا كان فيه فائضا فإنه يكون للمستحقين وبعضهم يقول بل يكون لجميع المسلمين دون أن يفضل بعضا على بعض والآن لكم في عمل عمر رضي الله عنه وعمل الخليفه قبلها ببكر في توزيعهم لفائض بيت المال فإنها لما اتسعت الفتوحات فإن عمر رضي الله عنه فضل هاوت بينهم وأما أبو بكر فإنه سوى بينهم سوى المتقدم بالمتأخر وقيل له أتجعل الذين هاجروا مع الرسول وقاتلوا معه؟ مثل الذين انما جاؤوا للدنيا او انما هاجروا فيما بعد فاعتذر رضي الله عنه بانهم هاجروا لله فاجرهم على الله وان الاخرين مثلهم بالاستحقاق فسوى بينهم فائض بيت المال سواه بين الاشخاص قال هو للمسلمين جميعا فنعطي هذا مثل هذا دون ان نفضل بينهم ولكن عمر فضل بينهم وتجدون تصرفاته يعني الروايه عنه كثيرة مذكورة في كتب الاسانيد التي تعتني بذلك في كتاب الخراج ليحيى بن ادم وفي كتاب الخراج لابي يوسف وفي كتاب الاموال لابي عبيد وغيرها ذكروا ان كيف اعطى أنه أعطى المهاجرين الأولين يعني ضرب لهم أربعة آلاف إلا أنه ظرض لعد الله بن عمر ثلاثة آلاف ونصف فقيل له إنه من المهاجرين فقال انما هاجره به أبوه ليس هو كمن هاجر بنفسه وضرب لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وظرض لعائشة اثني عشر ألفا اهنتين منهما ستة آلاف وهما صفية وجوائرية لأنهما يعني قد ملكوا قد دحل في المق وبقية المهاجرين أعطاههم بقية الأنصار إلا أنه فعض ربينهم أعطاه أولئي ألفين وهؤلاء ثلاثة وأولئي أربعة وفي الأحيان أعطلهم إلى عشرة سنويا لغطيهم هذا كله وذلك لما كثرت الأموال وهو فراكمت عنده فرأى أن حبسها في بيت المال مع استغنائه ليس كذلك لا يجوز فرأى تفريقها على عموم المسلمين وفي هذا الأثر الذي سمعناه أنه يقول إن هذا البيت المال لجميع المسلمين ما منكم من أحد إلا وله حق في بيت المال ولئن عشتوا ليأتي أن الراعية منكم حقه وهو في غنمه كما قال يعني التزم بأن يقسمه إلى أقصى المسلمين ولو في أقصى البلاد إلا أنه استهنى المماليك المملوك الذي هو الرقيق ليس يملك لأنه مملوك فلما لم يكن يملك لم يكن له حقا يعني أن يقسم له لأنه بمنزلات ذرية فعمل بذلك أما الخلفاء بعده يعني في خلافة عثمان وعلي فقد قلت قلت واردات بيت المال في زمنهم وذلك لتوقف الفتوحات يعني عما كانت عليه بأهد عمر ولكنها هذه عهمان أيضا توسعت وورد عليه شيء من بيت المال ووزع وأعطى وفرق ولكن ليس مهلة توسع عمر في الفتوحات فهذا نحوه دليل على أن بيت المال إذا وردت عليه واردات من فتوحات ومن جزية ومن عشر ومن خراج ومن فيء ومن أشبه ذلك أنه يوزع على علوم المسلمين المستحقين وإذا قبلت وارداته يقتصب على ما هو أهم على ما بالناس إليه حاجة من النفع العام ويبدأ بالأهم فالأهم من سج ثغر وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين هكذا توزع يعني يبدأ بالأهم مثل أهم إذا كان في بيت المال فضلا فإنه يبدأ بالأهم مثل أهم فمثلا السقور التي يأتي منها الأعداء يجعل فيها من يرابط فيها ويفرض لهم غزقا أو كذلك تسد تلك الثغور وتبنى بناء محكمة حتى لا, يأتي لا يتسلق منها الأعداء ويأتي بلاد المسلمين على حين غرطة أو نحو ذلك وهكذا اصلاح الأمور العامة تصلح من بيت المال أو من هذه الارادات ونحوها فبناء القناطر التي هي معابر على البحار ونحوها جسور وتسمى قناطر ومثلها ما يسمى بمينا ومعابر من مكان إلى مكان ومثلها أيضا صلاح الطرق كما في هذه الازمنه يعني سابنته في الطرق وتعبيدها وتسهيلها للسالكين لأن مصلحتها عامة لجميع المواطنين بل لجميع المسلمين وهكذا أيضا الحاجات الأخرى ومن أهمها بناء المساجد وبناء دور العلم المدارس التي يدرس فيها العلم وكذلك المجتمعات الخيرية أماكن المسلمين التي يجتمعون فيها وكذلك الدوائر التي يكون بالمسلمين أهمية لها أهمية ونحوها تبنى من ذلك هذا بالنسبة إلى المصالف العامة وأما المصالف الخاصة تقول فهي للأشخاص إذا لم يمكن تعميم الأشخاص فانه يخصص منهم من بالناس اليه حاجه فذكر هنا كمثال كامثله يعني القضاه والفقهه لان المسلمين بحاجه اليهم فالقضاة يتولون امرا مهما وهو الحكم بين الناس والفصل بين المتنازعين والفقهاء هم الذين يفقهون الناس ويعلمونهم او هم الذين يرجع اليهم في الافتى وفي التعليم ونحوهم لان بالناس حاجه اليهم حاجه عامه وذكر ايضا رزق الآئمة آئمة النساجد والخطبة والمؤذنين وذلك لأنهم وقفوا وحبسوا أنفسهم على أمر مهم من أنور المسلمين فيستحقون ان يعطوا من البيع ومن بيت المال ما يكفيهم حتى يلزموا عملهم لأن الغالب انهم ينقطعون عن الأشغال الأخرى ويتوقفون على ذلك وإلا لا يجوز اخذ الأجرة على ذلك من الأجرة يعني من المجاورين ونحوهم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى, أوصى رئيسا في قبية قال والتاخير مؤذنا لا ياخذ على أذانه أجر فليأجل ذلك قالوا وأن أجرة الأذان حرام ومثلها أجرة الخطابة وأجرة وما وأجرة الأمر بالمعروف هي أنه علم كريم لحو ذلك إذا كانت من الأشخاص إذا قال لا اصلي بكم إلا إذا أعطيتموني أيها الأشخاص كذا وكذا وأما إذا كان من بيت المال رزق من بيت المال فإن بيت المال كما عرفنا للمصالح العامة، فلذلك استثنوا وقالوا يجوز أن يعطى الأئمة والمؤذنون ورجال الحسبة كرجال الأمن والحراسة للإسلام وما شبه ذلك قياسا على القباد والمجاهدين وما شبه ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ما فضل من ذلك المال في الجهاد كما تقدم لنا حديث عمر في قوله في أموال بن النظير إن كانت أموال بن النظير مما أفعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بحيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على أهله نفقة سنتهم وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله فكان في ذلك الوقت بالناس حاجة إلى المقاتلين فأكثر ما يجعل الفيض والفضل في عدة السلاح فيشتري به كراعا والمراد به الإبل مثلا والخيل ويشتري به سلاحا يعني دروعا ورماحا واقواسا وسيوفا يعني عده للمقاتلين لانهم بحاجه الى ذلك فهذا مصرف بيت المال يعني واردات بيت المال الذي هو الذي هذه والداته وهذه مصارفه الحقيقيه يعني عرفنا انها ترده وتنميه تلك الأموال وكذلك يصرف في هذه الجهات يمكن ان يكون لبيت المال ايضا موارد اخرى مثل الزكوات يعني يجوز للأئمة ونحوهم ان يجبوا الزكاة وان يجعلها مواردات بيت المال لكن الزكاه في الاصل قد ذكر الله مصاريها لأجل ذلك ما, ما تصرف إلا في مصارفها لكن قد يوكل تقسيمها إلى إلى أئمة المسلمين كذلك من مات وليس له وارث فإنه يكون ماله لبيت المال سواء من المسلمين أو من المعاهدين قد يوجد, قد يوجد في أهل الزمة من يموت وليس له وارث فماله ما دام في بلاد المسلمين لبيت المال وهكذا إذا مات من ليس له وارث من المسلمين لا يعرف له قبيلة أصلا فإنه يكون لبيت المال ماله يكون في بيت المال وفي هذه الأزمنة أيضا يكون واردات بيت المال يعني مما يؤخذ أيضا من إنتاجات وما يستخرج من المعادن ونحوها هذا أيضا من واردات بيت المال هذا كل حال إذا غرفنا أن الأموال مال الله تعالى فانها تقسم فيما ينفع عباد الله فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين فقيرهم وغنيهم وفقيرهم لما تقدم فإن كما فعل عمر رضي الله عنه فإنه لما فضلت هناك فضلة وزيادة كثيرة قسمها بين فقراء المسلمين أو بين عنون المسلمين غنيهم وفقيرهم وجعل التفضيل بينهم بالفضل يعني فضل منهم اهل يعني اهل السبق واهل الفجرة فضلهم على غيرهم لشرفهم وميزتهم وسبقهم ولكن يعني الأولى أن يقسم بينهم على قدر حاجتهم أن يقدم من هو محتاج إذا لم يمكن تعميمه وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه مثلفه كغيره, كغيره من المثلفات ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه فئات عليه فيما هو مفوض إليه بيت المال ملك للمسلمين لأن والداته إنما تكون لمصلحتهم وإنما جعل ولات لأن إليهم ولايه وهم فيه كغيرهم في بيت المال هم فيه كغيرهم إذا لم يكن إراداته من خواصهم أو من أعمالهم التي اختصوا بها هكذا كان الولاه الأول كانوا في غاية من التقلل من بيت المال لا يحتصون لانفسهم بشيء انما يجعلون أنفسهم كغيرهم فعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان مثالا في التقلل يعني تأتيه الاموال التي يقسمها وهو مع ذلك لا ياخذ لنفسه الا كما يعطي المهاجرين يعني كغيرهم ولا يستقل بشيء يختص به وكذلك اشتهر هذا الفعله ايضا عن عمر بن عبد العزيز المشهور العادل رضي الله عنه انه لم يكن ينتبعه من بيت المال بشيء في خاصية نفسه وقصته بذلك يطول ذكرها وأنزلتها واضحة في سيرته في التاريخ فهكذا بيت المال للمسلمين عموما ويظل له متلفة لكن يأتينا في إن شاء الله في الحدود أنه لا يقطع سارقه لأن له سبهة من سرق من بيت المال لن تقطع يده لأنه له لا شبهه قد يقول أنا لي حق في بيت المال ما أخذته إلا من مما استحقه أنا ممنوع حقي فلا يقطع من سرق منه ولكن إذا أتلفه غنره لو مثلا تعمد إثلاف شيء من بيت المال ولو قليلا ولو درهما أوشاة فإنه يضمن في بيت المال لأنه ليس ملكه خاصة وإنما هو ملك لعموم المسلمين والوالي عليه هو الامام فلا يجوز الاخذ منه الا باذن الامام يعني يعاقب من اختلس منه او سرق منه او خان واخفق شيئا مما اوكل اليه لانه يعتبر معتدا إذا تمن الإمام إنسانا على شيء من بيت المال إما في جبايته وإما في توزيعه، فتبرأ ميلا، فإذا عثر على أنه اختص لنفسه بشيء أو أخفى شيئا أو خان في ذلك، فإنه يستحق العقوبة بالتعذير ونحوه، ولا يقول هذا بيت مال، هذا عام. ما يجوز لك ان لنفسه بشيء إنما يحتاج ما ان كما هناك ذلك في الى أن النبي صلى الله عليه وسلم ان من هناك على يحتاج الى امر يحتاج الى امر يحتاج الى امر يحتاج استعمل رجلا على الصدكة قال له ابن اللتبيه وجاء فقال هذا لكم وهذا اهديه الي قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا بمعنى انهم ما اهدوا اليه الا وقد اسقط عنهم شيئا من الواجب فلا بد انه نقص شيئا من حقوق المسلمين مقابل تلك الهدايا فالحاصل هو ان من افلف شيئا من بيت المال فانه يضمنه ومن اطمئن على شيئا فانه يؤديه كسائر الامانات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله هذا السائل يقول قوله عن ولا واليه له ولا ورث له يقول إنها لم تشرحها قد شرحت ذكرنا في آخر الدرس أننا مات من المسلمين أو من الكفار وليس له غادث فإن, با... فإن ماله لبيت المال وهذا يقول إذا كان الإمام أو المؤذن قادر على التكسب دون حاجته إلى ما يأتيه في مقابلة عمله وذلك في الإمامة أول أذان فهل له أخذه أخذ المال أم لا فلا كل حال ما دام أنه من بيت المال فلا مانع من أحده وما دام أنه يخرج لكل من تولى هذه الإمامة فله أخذه وذلك لأنه في الغالب أنه يحبس نفسه وأنه يقتصد عن كثير مما كان يفعله يعني من الأسفار مثلا إلا إذا أمن مكانه ومن التقلبات والذهاب في أطراف البلاد إلا إذا وكل من يقوم مقامه فلعجل ذلك فهو قد عمل عملا قصر نفسه عليه فإن يستحق هذا الرزق أليس الأكل والشرب من أموال الفئ والغنيمه ونحوها محل شبهة نظرا لأن أصلها أموال كفار وأكثر معاملتهم حرام وربع ما شاء الله الشرع نظر إلى المال نفسه لن ينظر إلى عين مبحله مبحل المال حرام على من استدخله من تلك الجهه وأما المال نفسه فهو طيب طاهرا ليس فيه أي شبهة فالنقود التي هي دراهم هل تفرق إذا أرض عليك مئة درهم أخذت بربا ومئة درهم أخذت بكسب طيب هل تعرف هذه عن هذه ليس بينها فرق كلها نقود كلها دراهم النقود ليس لها ذنب وليس لها صفة وليس فيها وساخة وليس فيها قذر ولكن الوساخه على ذلك المكتسب على ذلك الكاسب الذي اكتسبها من وجه غرام. فالإثم عليه إثمها على ذلك الكاسب فإذا رجعت إلى أهلها فزال ذلك الوسخ عنها فأموال الكفار معلوم انها من ربع ومن غشب ومن غصب ومن, أموال ومن كسب حرام يعني في بدخلها عليهم ولكن إذا رجعت إلى المسلمين رجعت الى مستحقيها لانها اموال الله فقد رجعت إلى أهلها ومستحقيها كما ذكرنا انها سميت شيئا لانها غاءت ممن لا يستحق الى اهل الاستحقاق فاذا رجعت اليهم فانها مال طيب فينتفعون بها ينتفع المسلمون دون ان يكون بها محذورا او شيء استقلى وهكذا نقول ذلك أيضا على الصحيح في جميع الأموال التي مدخلها حرام يقول الحرمة على ذلك المكتسب لا على غيره فإذا تصدق عليك إنسان ذو ربع وأنت مستحق فإن المال في حقك طيب واما هو فعليه حرام وذلك لأنك مستحق وهكذا لو عملته لو مثلا اشتريت منه مالا اشتريت منه شاه قد اشتراها هو بربا مثلا او اشتريت منه ثوبا قد دخل عليه بمرابات او كسب فيه شبهه فمعاملتك أنت طيب لأنك أخذته من جهة مباحة ودفعت فيه مالك لك وأما هو فذقودك التي أعطيته إياها من كسب طيب تصير عليه حرام لأنها ثمن شيء محط وهكذا يسائر الأموال التي هي حرام ولأجل هذا يقول ابن القيم وغيره وشيخه فيه مهر البغي وحذوان الكاهر والمكوس التي قد تأخذ بغير حق إذا تاب أهلها إذا أرادوا التوبة فإنهم يتصدقون بها إذا تصدقوا بها فهل تكون على على الفقراء الذين وصلت إليهم؟ لا لانها معلن طاهر ليس في ما فقط من الذين دخلت عليكم بوجه حرام لا تستعملوها يعني انت ايها المرابي وانت ايها الزانيه التي دخل عليك هذا وانت ايها الكاهن اذا تبتم فلا تستعملوها لانها ندخلها عليكم حرام واذا تصدقتم بها على الفقراء اكلوها حلالا طيبة لا شبهه فيها وهكذا لو عثر المسلمون على زانية مثلا وقد جمعت أموالا من الجنة فهذه الأموال التي جمعتها ماذا, ماذا نفذها إذا استولينا عليها ما نتلفها ولا نحرقها لان المال ليس له, ليس له ذنب ولا نردها على الزلات يقول هذه أموالكم لأنهم استوفوا منفعهم ما نجمع لهم بين المنفعة وبين المال استوفوا منفعتهم واخذوا شهوتهم ولكن نتصدق بها على فقراء المسلمين وياكلونها حلال طيبه وليس فيها ايه شبهه كذلك اعمار الكفار لو قلنا انه لا يقطع يد السارق من بيت المال لصار مجالا ولا ولصار كل احد يحتج بهذا ويسرق ولربما سرك أكثر مما له فيه لكل الحال هكذا قال العلماء أنه لا يقطع من الشيء الذي للإنسان فيه شبهه وكون هذا مجالا على حضاث بيت المال أن يحدثوه وأن يحفظه مجاحا لكم من يحرسوه. ولكن يحافظ وإذا عثر على سارق فإنه يؤخذ منه المال الذي سرقه وربما يغرم غرامة أخرى وربما يحبس وربما يعذب نسأله على ما تطيله لا نقول إذا لم تطيله فتأتي عليه العقوبات الأخرى من تعاقب بعقوبات تزجره وتزجر عندها واتأهل كذلك وذلك لأنه خيانة لو كان لآكل هذا قادل نصيب من آكلها منه، آكلها من نصيبه، فهل يظلم؟ ما كل يظلم، لأنه لم يكن له. فليس أعلم الجملة التي يقول فيها أنه يظلمها مثل يعني كان سائل يقول إذا كنت استحق من أي المال مئة وأتلست منهم مئة، هل أظلمها؟ ما كنت أظلمها لأن كلنا لا تزال بين مثل من عمود ما تملكها تسلم إياها. ويقول لك اي احد اطلقها وشعور اعمل بها لا تريد فاما مادانك بيت المال فليست لك حاصة يقول كثيرا ما يجغل التوذير ما يمر التوذير ارجو ان توضح ان ارحوه السرعي التوذير العقوبة التي في ذنبا لم يحدد فيه العقوبة حد السرقة فيما يقال لسه الثالثين قطع ليك لكن إذا سرق جنالي صالح أو سرق من غير حز هذا ما أشبه ذلك هاي اللي هو معزم فما يبقى الثالثين أي عاقب عقوبة المثال إما بجلس إما بحبس إما بشمسي المال إما بتشهير أما اشبه ذلك يكفي مثلا التشهير لو مثلا أنه يطاه في الأسواق فقال هذا الخائل هذا الغاش. هذا يصبح تأذيرا وكذلك إذا جريد امام الناس يصبح هذا تأذيرا ف... في كل ذنب لن تحدد هي العقوبه إذا سرد ولم لم يذكر مثلا أو آه... مثلا خارق أمانة أو شهد زورا أو ما يسمح ذلك يعذر التأذير عقوبة دون الحد هذا يقول نصف العسري من الذنب لن تذكره ما ذكرك للجميع الأثناء الأخرى هو صحيح أن أنهم ذكروا أنه إذا اتجر إلى بلاد المسلمين حربي فإنهم أخذوا منه عشر من تجارته وإذا اتجر ظني فأني من أهل الذنب يأخذ منه نص العشر، وإلتقجرة مثلاً يأخذ منه الزكاة التي هي ربع العشر، فالحربي يأخذ من تجارته العشر، والذني يأخذ من تجارته كل سنة نصف العشر، والمسلم يدفع زكاة ماله وتجارته ربع العشر. إذا كان الرجل واحدا أخذ غرساً وفرخاً من بيت المال أو قرضاً قرضاً من بيت المال لبناء نسكن ولم يدفع يعد فاعل قصر الحكم على كل حال هذا يرجع إلى الدولة يعني لهم أن يسمحوا عنه إذا كان معسراً أو يبيع سكنه ومعسب هذا ويقولوا ما حكوناً أحداً من بيت المال المسلمين كل سنة وليس له بي أحده مثل الذي تسمى الآن الشرحات التي سأخذ من الحكومة أثير من جملة ما يقطع ويدفع ويدفعهم بيت المال لعموم المسلمين فإذا إذا أخذها وقد دفعت الدولة لعموم أفراد المسلمين فالعيث ما في ذلك إن شاء الله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 أخذ الذنة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجيب يسمي عليهم أحكام المسلمين لا ترقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالتامره يتدينون بشريعه موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بني اصفر هو انها نخوه مولده نسبة الى فرنجة بفتح اوله وسكون ثالثه هي جزيره من جزائر البحر النسبة اليها فرنجي فروع والصابئين والروم والارمن وغيرهم ممن انتسب الى شريعه موسى والاصل في ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون وقول المغيرة رضي الله تعالى عنه يوم نهاوا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤجبوا الجزية رواه البخاري وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ادعهم إلى أحد خصال ثلاث ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم وقف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فَإِنْ أَجَابُوكَ فأقبل مِنْهُمْ وَصُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِمْدِ اللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَوَاهُمْ إِسْلِمْ اللَّهِ بَحْمْدَ الرَّحِيمِ الحمد لله والصلاة والسلام آه. على محمد هذا باب عقب الزنة وأحكام الزنيين الزنة العهد في حديث برأي ده الذي أورج طرفاً لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاصرت حسنا وطلبوا منك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه رسوله فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه رسوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تحفروا ذمنكم اهون من ان تخسر ذمه الله وذمه رسوله فالذمه كما في هذا الحديث العهد يعني عهدك وميثاقك هذا المراد بقوله عقد الذمه يعني عقد عهد وميثاق يلتزم منه شيء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 من الذين أعطوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فأمر بقتالهم وهم أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون ومعنه أنهم إذا أعطوا الجزية واتزموا بالصغار فإنكم تتركون قتالهم ويصيرون أهل ذنة ذنيين لهم عهد ولهم نيثاب وإذا صاروا ذنيين فإن على المسلمين أن يؤمنوهم ولا يعتدوا عليهم ولا يظلموهم ولا يقتلوهم ولا يأخذوا منهم مالا بغير حق ونحو ذلك ورد وعيدا شديد في قتلهم ورد قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنه وذلك لأن لهم عهد الله ولهم ذنة أو عهد المسلمين الذين يمثلون الاسلام والمسلمين وشرعيه وشرع هذا العقد الذي هو عقد الزنا يعتبره من محاسن الاسلام من محاسن المسلمين يعني من الاخلاق الحسنه التي جاء الاسلام بها وأمر بها المسلمين حتى إذا تخلقوا بها واتصفوا بها ظهر بذلك حسن معاملتهم وظهر من آثار ذلك أيضا محاسن الإسلام وكانت من الدوافع الاعتماق الذميين للإسلام ودخولهم فيه زياده على ما فيها من المصالح الاخرى فان هؤلاء الذين هم اهل كتاب من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن تبعهم يدعون انهم على حق ولهم دين موروث عن انبياء ولهم كتب مقدسة في زمنهم وعندهم عليها أدلة على احقيتها فهم يتمسكون بها ويتشددون في التشبث بها ويشق عليهم ان يتركوها ولو امروا ب بالقتال لقاتلوا عليها ولحصل بذلك مفاسد من اراقه الدماء واخذ الاموال واخلافها ونحو ذلك فلما كانوا يرون انهم على حق جاز تركهم على دينهم بهذه الشروط التي تاتينا ان شاء الله اذا تركوا على دينهم فإن المسلمين يعاملونهم معاملة حسنة، فيوفون لهم بالعهود، ولا يعتدون عليهم، ويحسنون إليهم، ويحسنون الجوار الجوار معهم، ويصدقونهم في الحديث، ويبيعونهم، ويمنعون الظلم عنهم، فيرون بعد ذلك خسن المسلمين ومحاسن الإسلام. ومحاسن المعاملات الدينية فيعرفون أنه دين صحيح ودين سماوي فيكون ذلك حاملا لهم على ترك أديانهم الباطلة واعتناق دين الإسلام وهذا هو الواقع فإن المسلمين لما فتحوا بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد خراسان وما وراء النهر أقروا أهلها على اديانهم والتزموا الجزية والتزموا الصغار وهاجر جموع كثيرة من المسلمين من وسط البلاد بجزيرة العرب ونزلوا في كل البلاد في خراسان ما اتصل بها لأنها ذات ريف و حسنا وجمالا ولما نزلوا بها أظهروا الدين أظهروا العلم أظهروا العبادة وأظهروا حسن المعاملة لأولئك الذميين وحسن الجوار فكانت معاملتهم سببا في أن دخلت أمما وطوائف كثيرة من المجوس في الإسلام وتنقوا حتى أصبحوا من قادة المسلمين فمثلا البخاري هو جده من الفرس و. اعتنق الإسلام وأعطي جده ثم صار من ذريته هذا العالم الكبير المشهور أبو حنيفة العالم المشهور جده من الفرس أسلم واعتنق الإسلام وصار من ذريته هذا العالم المشهور وغيرهم وغيرهم أولئك ما دخلوا في الإسلام إلا بعد ما رأوا معامله معاملة المسلمين فهذا من مصالح عبادة للجزئة وإقرار أولئك على دياناتهم حتى يتنقوا الإسلام شيئا فشيئا ويسمعوا محاسن الإسلام بعضا وبعضا هذا سبب شرعية أخذ عقب الذنة نقول بعد ذلك من الذين يستحقون أن تعقد لهم الله تعالى ذكر أنهم أهل الكتاب في هذه الايه في سورة التوبة من الذين أوتوا الكتاب فجمهور العلماء على أنه لا يعقد إلا لأهل الكتابين وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل ومن دخل معهم كالثامرة الذين هم أتبعوا السامرين يقولون إن كأنهم ظاكرون من اليهود ولكنهم الأصل يهود ولهم ديانات مخالفة لدين اليهود ولكن لهم انضمام إليهم فيدخلون مع اليهود وكذلك الصابعة أيضا لهم امضماء من الى اليهود او الى غيرهم وكذلك الافرنج الفرنج هؤلاء في الاصل انهم, أنهم اهل زيانة مبتدعه ولكنهم انضموا الى النصارى واصبحوا منهم واعدادهم هائلة فيلحقون به الآيط دلت على أخذ الجزية من اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب ثم اختلف في المجوس هل تؤخذ منهم أم لا ورد فيهم حديث عن, حديث عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزيه من مجوس هجر وعمل بهذا بهذا الحديث وقواه جمهور العلماء والحديث الثاني فيه ان رجلا من اليهود من المجوس جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الحكم فيهم فسألوه لما خرج قالوا ماذا حكم الله فيكم فقال شر حكم السيف او الاسلام لكن لم يقبل الجمهور العلماء هذا الحديث وقالوا انه عن مجوسي لا ندري صدقه ام كذبه فقدموا حديث اخذها من مجوس هجر واقرار الصحابه على ذلك استمط العمل على أنها تأخذ من المجوس وزعم بعض الألماء أن لهم شبهة كتاب وأنهم كانوا على دين سماوي ولكنهم أدخلوا تلك البدع الممتدعة المهدفة في دينهم شيئا فشيئا كاستحلالهم نكاح المحارم وعبادتهم النار وقولهم بالله بالخير والشاب عن أبو والنور يعني بإلهين أو بخالقين وما أشبه ذلك فلذلك لما كان لهم عند الغضل لما سبهوا كتاب ونحقوا بهم اختلف في من عداهم من الوثنيين هل تؤخذوا منهم أم لا هناك الوثنيون هناك الدهريون الذين لا يعبدون الاهل ولا يعرفون دينا اصلا هناك طوائف خلق كثير ليس لهم كتب ولا تاتهم رساله ولم يعرفوا دينا فماذا يحكم فيهم فالجمهور على انهم لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف يقاتلون وذهب بعض العلماء الى انهم يجوز عقد الامه معهم وانها تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا او غير كتابيا ويرجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم وغيرهما ويستدلون بعموم هذا الحديث حديث الضريدة الذي سمعنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين لم يقل من اليهود والنصارى وأهل الكتاب قال من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أداو فإنهم منهم وقفت عنهم فإنهم أداو فدعوهم إلى الجizia فإنهم أداو كرقبل منهم وقفت عنهم فإن يعني فإنهم أط أجابوا منهم عنهم فاستعين بالله وقاتلهم هذا الحديث صحيح مسلم كما سمعنا في أنه أمر كل من أوصى من بعثه من أمير جيش أوسرية بهذه الارشادات كان يوصي بها كل أمير ومعلوم أن أكثر من كان يرسلهم إلى العرب إلى عرب وإلى غنيين ونحو ذلك فيدل على أنهم كانوا إذا حاصروا أهل حسن أو قابلوا أدوا قالوا لهم نحن ندعوكم إلى الإسلام الذي هذه أركانه وهذه صفته فإذا أجابوا قبلوا منهم وتركوهم فإذا قالوا لا نقبل الإسلام ولا نرضى بديننا بديلا قالوا ننقلكم إلى أن تبذلوا الجزيه التي هي هذه، هذه، هذا مقدارها فإذا قالوا لا نطمئن لذلك ولا نرضى أن ندين لكم ولا نقبل أن نعطيكم هذا المال الضريبة علينا قالوا ماذا ما كذلك في السيف نحن نقاتلكم إلى أن تدينوا بأحد الأمرين فهذا دليل واضح يعني يؤيد ما قاله شيخ الإسلام من العموم وعند ذلك الآية التي خصت أهل الكتاب إنما ذلك في لأن غالب من بقي كانوا من أهل الكتاب عندما نزل سورة التوبة كان العرب قد أسلموا لأنها نزلت سنة تسعين وتلك السنة تسمى كما تعرفون سنة الوفود خير قد توافد العرب وعاهدوا على الإسلام وما بقي إلا أهل اليمن فيهم أهل كتاب وبقي أهل الشام وأهل العراق فيهم أهل كتاب فليعجل ذلك ذكر الله أنها أنه غالبا من أهل الكتاب ولكن لا يلزم من ذكر اهل الكتاب ان يكون الحكم مؤمن جرا على غيرهم عرفنا بذلك ان عقد الذمه ان فيه هذه المصالح العظيمه الذي فيه تامينهم على بلادهم واموالهم ومعاملتهم حتى يدخلوا في الاسلام شيئا فشيئا وقد سمعتم في صفات المسيح وليس من المريض عندما ينزل اخر الزمان انه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ما معنى يضع الجزيه يبطلها يبطل الجزيه فلا يقبل الا الاسلام او السجن وذلك ان الله تعالى يؤيده وينصره ويقويه ذا يكون الإسلام في عهده قويا وان كانت مدته لا تطول ففي تلك السنوات التي يبقاها يقوى الاسلام ويفرض على الناس دخولهم في الاسلام ويبطلوا الجزيه ويقول لا حق لنا في الجزيه ولا حاجه لنا فيها والحدث يعلم انه يفيض المال فيرطب قوله يضع الجزيه بمعنى انه لا يقبل من الناس الا الاسلام او السيف يعني حالا يقول دينكم الان عرفتم انه باطن فلا نقركم عليه ولو ساعه اما ان تعتنقوا الاسلام والا قاتلناكم لكن في هذه الازمنه وقبل ان ينزل الناس مامرون بان يسيروا بالرفق وان, وأن يقروا الجزيه لما فيها من المصالح لا أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فذلك شبهة أوجبت حقل دمائهم باخذ الجزية منهم وعن عبد الرحمن بن عوث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل كتاب. رواه الشافعي ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وغيره ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام استئاس عليه يستنعنا أنها تأخذ أيضا من المجوس وذكر كما سنعتم أن لهم سبهة الكتاب وأنه رفع وإن كان ذلك لم يستند إلى سند صحيح رواية صحيحة ولكن لما كان فيه شبهة أعجبت حقنا دمائهم يعني لم يذكر المؤرخون اسم كتابهم ولا اسم النبي الذي أرسل إليهم واقرهم على هذه الديانة ولكن ظنوا او قدروا تقديرا فلما كان كذلك فوقنات دمائهم وأيضا سمعنا هذه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيعني أهل الكتاب الذين ذكرهم الله في قوله تعالى للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وهم اليهود والنصارى فمن أو أخذوا من قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب أن المراد في عقد الزمة فيعقدوا لهم الزمة لكن يستثنى من ذلك كما سيأتي نفئ في نداد إن شاء الله يحل نسائهم وحل ذبائحهم فان هذا لا يجوز في بعض الروايات هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم لأن أهل الكتاب الذين هم هذا استوراتير الانجيل يحل للمسلمين نكاح نسائهم واكل ذبائحهم لقوله تعالى طعام الذين اعطوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمختنات من الذين اعطوا الكتاب من قبلكم اراتي تلونوا الذين نكاح مصنات من المؤمنات ومكنات من الذين اعطوا الكتاب لكن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكحوا نساؤهم ما دمنا على ذلك بل الحق نساءهم بالمشركات التي قال الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأن زبحهم غير شرعي قد ورد في أنهم يذبحون بالظفر أن الظفر فمدع الحبشأة وقيل إن الحبشة من المجوس في ذلك الوقت وإن كان دعاهم يقول إنهم من النصارى أو يذبحون الأبحان شرعية أنها ما تحل الأبائهم ولا تنكحوا نساءهم إلا هم يعاملون معاملة اهل الكتاب في إلقائهم وبادل الجزيات والصغار ويقول إنه لا يعقدها إلا الإيمان او وكيله الذمه معاهده كبيره فلا بد ان يتولاها امام المسلمين العام فليس لاحد الافراد ان يتفق مع دوله او مع اهل بلد ويبذل ويعقد معهم عهدا وذمه بل يكون الامر مهورا الى الامام فان شاء قاتلهم اضاء المسلمين قوه وان شاء انطلب منهم الجزيه والتزام الصغار وعقد لهم عهدا وذمه فلا يعقدها الا الامام او وكيله الذي فوض من قبله فعقدها من الافراد يعتبر احتياجا لكن يجوز الإنسان الفرد الواحد التامين أن يؤمن شخصا واحداً يقولون إن المشركين مع المسلمين على أربعة أقسام القسم الأول الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينه إلا الحرب متى, متى مقدروا عليه قتلوه هذا يكون في بلادهم و... ولا يمكن من دخول بلاد المسلمين الا في حاله, حالة طارئه القسم الثاني المستأمن المذكور في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره يعني جاءك انسان وقال امنني وادخل بلاد المسلمين لغرض فتقول أيها المسلمون إن هذا ضجل في أماني وفي كثالتي وتحت ضماني فلا أحد يتعبض له لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم القسم الثالث المعاهد المعاهد هو أن يكون مثلا بالمسلمين شيء من الضعف فيحتاجون الى عهد بينهم وبين المشركين كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية فاصبح لهم عهد وصلحوا اصطلحوا بينهم وبينه على انهم لهم الامان ولكم الامان لا احد يعتدي على احد فما داموا كذلك فانهم يسمون معاهدين ولو لم يبذلوا جزيه قد يكون بالمسلمين حاجه الى التامين الى الامان لاجل ان يستجموا ويامنوا ويتجولوا ونحن ذلك القسم الرابع الزميون الذين هم في هذا الباب ويجب على الامام عقدها لعموم ما سبق حيث اؤمن مكرهم فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا لحديث لا ضرر ولا ضرار والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون في كل حول للآية يقولوا إذا تمت الشرط فإنه يجب على الإيمان أن يعقدها معه إذا طلبوا ذلك ولن يكون هناك وانع وكان فيهما صلحة ولم يخاف من مكرهم وعاهدهم محبتهم لذلك فعل الامام ان يعقد هذه هذا العهد وهذه الهمه له اما اذا خشي انهم ينكرون او أن ان ذلك خديعه منهم او انهم يخونون ويقدرون بالمسلمين المسلمين ويتحينون الغفلات فلا يجوز في هذه الحال وقد ذكر الله ذلك في القران في قوله تعالى واما تخافن من قوم الخيانه فانبذ اليهم يعني انبذ اليهم عهدهم على سواء أخبرهم لأنه لا اهلك لكم وقد برئنا من عهدكم اذا خاف انهم يخونونوا فاما ما دام لم يبذل منهم شيء من اسباب الخوف فإنهم يبقون على عهدهم أما إذا راى المصلحة في ذلك فإنه يصالحهم بقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها يعني اذا رغبوا أن تسالمهم وأن تصالحهم فصالحهم إذا رأيت ذلك فيه مصلحة إذا تمت في الشرط وأمنت المفسدة فإن على الإمام أن يعقد معهم العهد ثم ذكر انهم لابد بد يلتزموا بهذه الشروط الشرط الاول بذل الجديه وهو اول ما ذكره الله حتى يعطوا الجديه والجديه كما تعرفون هي ضريبه تقدر على كل بالغ على كل ذكر بالغ مكلف مكتسب غنيا قادرا على ذهرها وهذا من محاسن الإسلام أنهما كلف بها الاطفال أن يزعى عنهم ولا كلف الفقراء ولا كلف النساء لأنهم لسنا من أهل الاكتساب ولا كلف الزمل والعجزة ونحوهم ولا كلف الرهبان الذين ينفردون بالعبادة يقتصرون على عمفشهم إنما فرضت على الأغلية الذين تمتهم هذه الشروط وسيأتنا محترزات ذلك فإذا بذلوا الجزية فإن ذلك أول ما يطلب منهم ولا شك أن هذه الجزية في بذلها منفعة للمسلمين قد وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه دخل الإسلام في بلاد نجد وأمين وكذلك اليمامه هو هجر ونحو ذلك بعث أبا عبيده إلى مجوس هجر ومجوس البحرين ومتصل بها وجمع منهم جزية وجاء بأموال كثيرة وهي التي ذكرت في قوله عليه السلام لما جاءت وجاء الانصار سمعوا بما جاء به قال لعلكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء يعني بمال فابشروا واملوا ما يسوقكم والله لا الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم الى اخر الحديث ففي عهده عليه الصلاه والسلام ارسل من يجبي من يجبي تلك الجزيه وجبت وجاء بها اليه وأرسل أيضا مرة أخرى في السنة الأخرى لكن ما جاء في عهدها لذكر وهي التي وعد بها جادرا لما أظهر له حاجة قال لقد قد جاء أمام البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ما جاء إلا في عهدها لذكر الثاني أن لا يذكروا دين الاسلام إلا بالخير لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته انا لم نعطي الأمان على هذا هذا أيضا من الشروط وهو أنهم يكفوا ألسنتهم عن ألس المسلمين لثاب أو شتم أو تنقف فلا يسبوا الشريعة ولا يسب الله ولا رسوله ولا القران ولا الاسلام ولا التوحيد ولا تعاليم الاسلام ولا يذكر ذلك بسوء فإذا فعلوا ذلك انتقض عهدهم واذا لم يلتزموا ذلك لم يعقد لهم اذا قيل لهم التزموا انكم لا تسبون الله ولا رسوله ولا الاسلام فقالوا لا نلتزم لابد من لا بد أن نستك نقول لا نقبل ولا نعطيكم أهدى بل من الآن نقاتلكم فإذا التزموا التزموا بال بأن لا يسب الله ورسوله ولا دين الإسلام ولا أهل الإسلام عقده لهم وكما سنعنه في هذا ثيران بن عمر. ابن عمر تهدده بأن يقتله لو سمعه الثالث أن يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرر الضرر هنا كل شيء فيه ضرر على المسلمين ويأكينا أنهم إذا اعتدوا على المسلم بضرر في بدنه أو في دينه أو في ماله أو في محارمه انتقض عهدهم واذا لم يلتزموا ذلك لم لهم. يؤخذ عليهم العهد انكم لا تغربوا مسلما ولا تضاروه تضايقه في طريق مثلا او تعلب مبانيكم عليه او تضاروه في اهله او تضايقه في ماله او تخونوا في امانه او ما يشبه ذلك كل شيء فيه غرضا فإنكم تلتزمون تركه إذا التزموا بذلك عقدت لهم الزمة فإذا لن يلتزموا قالوا لا نأمن لا نأمن لأننا قد نرى منكم شيئا من الغير ونذكر حقدكم ونذكر ايضا أبعالكم في أسلافنا وأعدائنا فلا نأمن أنفسنا أن نذكركم بسوء أو نضاركم أو نعتدي أو نأخذ شيئا من الاموال أو نعتدي على من جاورنا بمضايقة أو بقطع شجر أو بهدم بناء أو بضرب طفل أو بسب أو ما يشبه ذلك إذا قالوا ذلك لن يُقد لهم لابد أن, أن يبتعد عن كل الضرر الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المثلفات لقوله تعالى وهم صاغرون طيل الصغار جريان وأحكام المسلمين عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة في حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديا قتل جاريه على اوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسيد يهوديين قد فجرا بعد إحطانه فرجمهما وقيس الباقي ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه ويقررون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقررون على كفرهم وهو أعظم جرما نسنعنا أن قولها السعالة صاغرون فسرت بأنهم يلتزمون أحكام الاسلام مع الزل والصغار لكن بعض و وبعض العلماء يقول إن المراد بالصغار الصغار حالة البذل حالة إعطاء الجزية ودفعها يلتزمون الصغار الذي هو الزل ولأجل هذا لا يقبل أن يرسل بها ولده ولا أن يرسل بها خادمه وإذا جاء بها هو فإنه يسلمها بيده وهو قائم ويطال وقوفهم عند بادلها ويمتهنون عند أخيها وتجرب أيديهم حتى يتحقق الذل الذي, ي... الذي هم أهله هذا الذل كسرون منه بحقارة دينهم هذا الدين الذي أنتم تدينون به صار أهله إلى ذل وإلى ظعف وإلى صغار فالمطلوب منكم أن تذكروا في مآل هذا الدين الذي أنتم عليه فتبدلوه بما هو خير منه وذلك بالتزامكم للاسلام وترككم لدينكم اذا تركتم دينكم واسلمتم سقطت عنكم الجزية والصغار وعدتم كاغراض المسلمين وهذا هو الواجب يذكرون ان يعادي بني اميه خلفاء بني اميه المتاخرين في عهد الوليد وفي عهد سليم بن عبد الملك أنهم كانوا يأخذون الجذية حتى من الموالد المسلمين العتقى يقول ليس عرب نأخذ منهم الجذية ويأخذون الجذية ممن أسلم يسلم كثير من اليهود والنصاب والمجوس ومع ذلك يأخذون منهم الجذية ويزعمون انهم ما اسلموا الا لتسقط عنهم الجزيه ولكن لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اسقط ذلك عمن اسلم وعن الموالي